وما جعل أزواجكم اللوائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل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 وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَاءَ بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا إلَّا أَن تَفْعَلُوا إلَى أُولِي أَيْكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً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 يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذكرون نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا فأرسلنا عليهم ريح وجنود لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا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 وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوا فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَمْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا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 فَمِنْهُمْ مَنْ قَطَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ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 وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ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 فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنَّا تُرِدَّنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَلِ الْمُحْسِنَاتِ مِن كُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ أَن من بِيَمِ يَأْتِ مِن كُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ يُطَاعَ فَلَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَين وكان ذلك على الله يسيرا وَمَن يَقُلُّ تَمِيَّكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحَةً وَتَعْمَلْ صَالِحَةً نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ أَنَا بِيَلَّسْتُنَكَ أَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْطَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطَمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْن فِي بُيُوتِكُمْ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُم مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا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 al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 وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخط من وكان الله بكل شيء عليما يا يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرًا كثيرًا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلع لكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور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 أرسلنا كشاهد إن أرسلنا كشاهد ومبشر ونذير وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا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 يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها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 ان ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتموهم متاعا فاسالوهن من وراء حجاب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 فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن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 والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعوني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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرئه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول الصديق يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطع اللَّه وَرَسُولَهُ فَقَد فَازَ فَوزًا عَظيمًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ ف